الأدلةяти крупقام tempsية تهينا الحمد لله من أدلة الاحكام الكتاب والسنة اليوم الدليل الثالث وهم هو المصالح المرسلة وهذه من الأدلة المتفق عليها المصالح المرسلة والمختلف فيها مختلفة إيش الدليل الثالث الإجماع الإجماع بالإجماع خلق الظاهرية الدليل الثالث الإجماع قاعدة الإجماع حجة حجة الإجماع الإجماع حجة هذه القاعدة عظيمة جدا وفيها أدلة كثيرة من السنة تضبط ذلك حجية الإجماع الحق أن هناك من ينازع في هذا كما سنبين في هذا الباب الحديث حديث حيني عن النبي السلام قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يدرون من خلفهم ولا من خذله قالوا لا تزال طائفة من أمتي على الحق إيش؟ ظاهرين قالوا هذا الطائفة طائفة المجتهدين المجتمعين فعلى الإجماع قبلها سامحوني إن كنت تعجلت الإجماع هو إيش؟ اتفاق مجتهدي وهذا قيد مش اشتفاق, لا مش اشتفاق العامة وإذا قلت مجتهدي الأمة يخرج بذلك إيش المقال الموضوع. يخرج بذلك إيش المجتهد هنا مجتهد إيه في العلم الشرعية يعني اللغوي يخرج النحو يخرج الطبيب يخرج طيب والخلاف عريض بين العلماء في الأصول يخرج وأيضا المحدث الذي لا يتفقه في المت يخرج من مشتهد الأمة قالوا اتفاق مشتهد الأمة على مسألة ما علماء الأمة المشتهدين في عصر ما على مسألة ما هذا هو الإجماع دليل لا تزال تغفر من الوقت على الحق الظاهرين وأيضا الحديث الثاني والحديث الذي يعني قال في العلماء بأنه فيه ضعف مرفوعا وهو صحيح موقوفا لا تجتمع أمتي على ضلالة حديث ابن سعود لا تجتمع أمتي على ضلالة قال ويد الله مع الجماعة ومن شزى شزى في النار قال لا تجتمع أمة عدد الله هذا جزءه الآن الظاهر من الاستدلال به أن الأمة تجتمع على حق لا على عدد الله يبقى الجماعة حق وأيضا يد الله معه الجماعة ومن شزى شزى في النار ليه الاختلاف. وأيضا حديث ما رأاه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ما رأاه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ومراه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح هذا حديث جاء مرفوعا وموقوفا والمرفوع ضعيف ايضا والمرفوع ضعيف أيضا. جمهور العلماء يستدلون بهذه الادله على على حجيه الاجماع والحق بانه كما قلت قد الحديث الثاني أيضا ضعيف مرفوع هو صح موقوف والحديث الثالث هو ضعيف مرفوع أيضا صحيح موقوف الحديث الرابع من فارق الجماعه شبرا كل الادله التي تكلمت على الجماعه من فارق الجماعه الجماعه شبرا فقد خلع عن رقبه من عنقه من فارق الجماعه شبرا فقد خلع عليه من عنقه وهذا الحديث كما قلنا هو صحيح في مسلم وفي مسند احمد ايضا حديث عليكم بالجماعه واياكم بالفرق عليكم بالجماعة وإياكم بالفرق فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين لأبعد من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة وجد الدلالة من الأول من فارق الجماعة شبرا بأنه يخصدون بالجماعة الإجماع ولا يحل لأحد أن يخالف الإجماع ذلك قال من فارق شبرا خلع ربقة الإسلام من عنقه وهم يختلفون العلماء يختلفون في مخالف الإجماع يكفر ولا لا يكفر وصيح أنه لا يكفر ولو قلنا له المسألة فيها إجماع وخلف لا يكفر عبد الراجح الصحيح وقال بعضهم يكفر لأنه خالف الإجماع الذي يستنى لأن الإجماع مستند الإجماع لا بد أن يكون لنص علمه من علمه وجاهله ومن جاهله حديث ثاني عليكم بالجماعة وليكم بالفرقة في أن الشيطان واحد الواحد وحديث الأخير هو أرى أن رؤياكم قد توطأت في السبع الآخر فأخذان السلام كأنها إجماعة وهذا حديث صراحة ليس في الباب بعض الصحابه راى رؤيا فتوافقت الرؤيا قال ارى ان رؤياكم تواطات هم كانوا يقول عندما تتواطأ وتتفق باذن هذه المساله يعني ما يعني فيها فيها على الأقل اشاره على العمل بما اجتمعوا فيه يعني لا يكفي هذه الادله لا تكفي الاستدلال كما سنبين واستدلوا ايضا بالكتاب بقول لا زيادة في هذا الادله من الحديث عندنا من الكتاب ايضا قول لا في وعلا كنتم خير امه اخرجت للناس يحتاجون بهذه الآية كنتم خير وما اخرجت للناس قالوا إذن هم الجماعهم الجماع، حق لأنهم خير أمة اخرجت للناس وأيضا قول الله جل في علامة وما يشاق الرسول وهذا الذي استدل به الشفائي لما قالوا له اتنا من كتاب الله آية تثبت حجية الإجماع قال دخل طيلة اليوم وخرج فقال وقرأ عليهم قال الله جل في علامة وما, وما يشاق الرسول ومن بعد ما تبين له الحق ويتبع وهذا الشهد ويتبع غير السبيل المؤمنين وهي مشاق قائدا لله والرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وسائلت مصيره والاستدلال عندهم في ايش اول وجه الدلالة قالوا ما يتبع غير سبيل قالوا سبيل المؤمنين هو الاجماع وين الدلالة وجه الدلالة قالوا في قوله نصله جهنم فهو استحق العقاب دلالة على حجية الاجماع والالزام به لانه لم يلتزم به فهو فوق في النار لان لازم ايه فهو في النار قالوا ما يتبع غير سبيل المؤمنين وما يتبع تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره هذا بالنسبة للادله يستدل بها الحق بان هذه المساله ليست هكذا متفق عليها بل اختلف في الاحتجاج بالاجماع واختلف الاتزام بالاجماع قد اختلف العلماء في هذا الباب والخلاف الشوكاني ينكر اجماع كلياته قال لا دليل عليه بحال من الاحوال وقال في قول الله رفعلا وما اتاكم رسول فاخذوه ما لكم عنه فانتهوا قالوا يكفينا كتاب الله وسنه نبينا الله عليه لا سيما ان قد قال ترنمتم فيكم ما انت مسكتم ميل لن تضلوا بعدي ابدا وتكلم عن الكتاب وعن السنه وحسنه كثير من المعاصرين من المتاخرين فهنا شوكان ينكر الاجماع واحمد يضيق دائره الاجماع جدا فانه يقول بأن الاجماع اجماع الصحابه وفي في الاجماع من بعد الصحابه فيه ما فيه من الشك لذلك قال وما يدريك الناس قد اختلف وما يدريك لعل الناس قد اختلف فالامام الشوكاني ينكر هذا الباب والشافعي يقول يعني المقاطع التي ورد في الاجماع قليله جدا المسائل التي ورد فيها الاجماع قليله جدا ك الاجماع على قتل مناع الزكاه الاجماع على قتل المرتد الاجماع على الفرائض والواجبات الصلوات الخمسه الاجماع على الزكاه الاجماع على الصوم الاجماع على الحج قال هذه الاجماعات التي وردت ولذلك في غيرها نزاع كبير فأي إجماع يدع يدعى بعد ذلك هذا كلام والإمام أحمد وكلام للشفعي وكلام الشوكاني أنكره كليا وهذا ضلال انكار الإجماع كليا هذا ضلال وليس من هذه السلف بل هذه السلف أن الإجماع حج يعمل بها وهو دليل من الأدلة يستمسك بها لكن الحق كما قلنا أن الشوكاني يعني رد على كل أدلة تستندل بها القوم على حجية الإجماع في قوله المسلم لا تزال طائفة من ممتع الحق الظاهرين قال هذا الدليل أخص من الدعوة رد عليهم ردا قويا لأن الدليل أخص من الدعوة الدليل على الجهاد ليس على الإجماع في الاجتهاد في مسألة معينة فارزال طائفة من ممتع منتصرين يعني ظاهرين منتصرين فقال هذا الجهد فقط فإذن لا يصح أن يكون دنينا على الإجماع في المسائل الاجتهدية لا تجتمع متى عن ضرارة قال هذا حديث الله يصح الله عليه وسلم في الاخبار أنها تزبط عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم ما رأاه المسلمين حسنا قال هذا من قول الصحي والشوكان أيضا يتبنى بأن قول الصاحب ليس ليس بحجة أصالة مع فضلا أن يكون دليلا لحجية الإجماع في مسألة عظيمة مثل هذه من فارق الجماعة قال هذا السياق كل الأحاديث التي جاءت في الجماعة سياقها على إيش؟ على الالتفاف مع الجماعة والاجتماع حول وليه الأمر حول شرع الله للفعلات وليس دليلا أيضا للإجماع لكن حق بأننا نقول أجماعة الأمة على حجية الإجماع أجماعة الأمة على حجية الإجماع لا سيما وأن دليل الاستداد به ظاهر في قول الله جنف علاه ومن يشغل رسول ويتبع غرس بن مؤين وله ما ونصله جهنم وساءت مصيرا فالحق بأن أجماع الأمة حق وأنها لا تجتمع على ضلالة وأن الإنسان لابد أن يقف معظما للإجماع لكن لابد من ملحظ نلحظه لأن هناك أناس ركبوا أحكام فقهية كثيرة جدا على الإجماعات والإجماعات في نظر عندنا الإجماعات المشهورة جدا المشتهرة على الساحة إجماعات ابن المنذر إجماعات ابن عبدالبر إجماعات من ابن حزب إجماعات ابن ثيمية إجماعات النووي أيضاً هذه الإجماعات المشهورة المشتهرة الموجودة في الساحة بعض العلماء أطلق وقال بضعف إجماعات النووي وردها مطلقة وبعضهم قابلها مطلقة وبعده ولما قبلها مطلقا قبلها تعصبا وقال من قال بتأويل بأن النووي يقول والإجماع منعقد على ذلك يقصد بذلك التفاق الشفعية خطأ أيضا وخطأه لكن حقا إجماع النووي في كل المسائلة أجمع فيها هناك مسائل كثيرة أطلق فيها النووي أو ابن قدامة الإجماع وكان فيها الخلاف وكان ظاهرا وكان الخلاف فيها ظاهرا أيضا إجماعات ابن عبدالبر إجماعات ابن المنذر فيها أيضا فيها ما فيها من بعض الكلام لكن أيضاً لابد أن نقول إذا وصلنا وبلغنا من إجماع قد نقله الإمام النووي وينقل عن غيره أنه نعقد الإجماع في هذه المسألة لابد أن يقف معظماً له إلا أن يأتي بدليل واضح كشمس النهار بأن شروط الإجماع لم تستجمع في هذه المسألة يعني لم تكتمل لم تتكامل شروط الإجماع حتى نقول بهذا الإجماع فنأخذ به بمخالفة نص صريح وقراءة محتفة بكلام عالم مخالف لذلك فهذا يجعلنا نخف يعني نرد هذا الزعم من الإجماع ولكن ندين الله بأن الإجماع حجة لا الذي يقول بأن الإجماع ليس بحجة هذا الضلال الذي يقول بأن الإجماع ليس بحجة فهذا الضلال هذا الراجع الصحيح في هذه المسألة القاعدة التي هذه القاعدة هل يصح التمسك بالإجماع في الأمور الدنيوية؟ هذه مسألة عندما يصدر وصنر في الباب بهل يعني هي مسألة خلافية؟ بعضهم يقول إجماع الدنياوي الدنيا أيضا لا يوجد مخالفة, مخالفة وبعضهم يقول الإجماع على إجماع الشرعي وهذا ظاهر صراحة الظاهر أن الإجماع على إجماعات الشرعية لأن هذه المسألة كلها مسألة تختص بالتعبدات والأمور العبود.. الأمور التعبدية هي أمور الشرة أما أمور الدنيا النفس السلام قال أعلم على على أنتم أعلم بأمور دنياكم وقال بها أنها على الخوص لا على العموم عمتا هذا الحديث أنتم أعلم بأمور دنياكم أو بأمور دنياكم فأمور الدنيا كالحرب كال.. كال.. كال.. ك.. كأمر التلقيح النخل كالبيع, كش... كالبيع عشراء في في الأصناف مثلا او زرع في أصناف معينة أو في شهر معين أو في سنة معينة أو في أرض معينة فهل يعني يتمسك بالإجماع فيها أم لا جمهور الأصوليين يقولون بالتمسك بالإجماع أيضا في الأمور الدنيوية وهذا القول إن قلنا به إذن من خالفه فقد فقد آسم وخالف الشئ ومن أنكره فقد كفر عند بعضهم وبعض العلماء من الشفائية وأيضا بعض الأحناف يرون بأنه لا معنى للإجماع في أمور الأمور الدنيوية لا معنى في للإجماع في الأمور الدنيوية وهذا راجح صحيح هذا راجح صحيح لأننا نقول بأن مخالفة الإجماع الدنيوي ان كان يأسم صاحبه بذلك أو يكفر من أنكره فهذا أمر جلل فإذا الإجماعات المعتبرة هي الإجماعات الشرائية قاعدة التي تلي هذه هل يجوز الاتفاقة الامة على جهل هذه دعا لا فائدة فيها هل يشترط انقراض العصر في الاجماع هل يشترط انقراض العصر في الاجماع تعرفون يعني ايش انقراض العصر احنا قلنا احمد قال لا اجماع الا فيه الصحابة صحيح ولله انقراض العصر يعني ايش انقراض العصر قريب يعني ممتاز هذا هو لفضه فوق انقراض العصر معناه موت مجتهد العصر ليش نقول لو قالوا باشتراط العصر. العصر ليش يعني هو هذا مش يتراجع عن اجتهاده ان العالم المجتهد يتراجع يعني يجتهد في مسألة ما هذا العام وقبل أن يموت يرجع عنه كما فعل من مش عمر قال هذا على ما قضينا وهذا على ما نقضي صحيح فمنهم من قال بشراط القراض العصر ومنهم من قال بعد بشراط القراض العصر فاحتجوا بحديث جابر كنا نبيع أمهات الأولاد على أهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فلما كان عمر نهى عن بيعهن نهى عن بيعهن تواجهوا الدلالة في هذا ايش. نهم قالوا نعم لا كانه بيقول بهذه الح... بهذه بهذا الحديث كان الاجماع قد انعقد على أن امهات الاولاد لا تباع أو او تباع انعقد طيب ولما جاء عمر ماذا فعل خالف في ذلك خالف في ذلك عامه هو بعض الرماء قالوا لا يشترط موت جميع اهل ال... الاجتهاد لأنه لا ينحصر وتتداخل العصور في الأمر الغلبي هو عمتا اشتراط انقراض العصر يتعذر أمر يتعذر أمر يتعذر جدا معه وجود الإجماع يعني لو قلنا بشرطية انقراض العصر يبقى سيتعذر وجود الإجماع بحلم الأحوال ليه لأن الأنظار تختلف والأدلة تظهر والرحلة تبين علمك كان قد خفية فإن قر... اشتراط انقراض العصر وإن كان هذا قول الجماهير فإنه يتعذر معه وجود الإجماع فالأصح والصحيح بأنه في الإجماع لا يشترط انقراض العصر هذا الأصح وان كان المسألة بالتحقيق فيها أقوال ثلاثة القول الأول لا يشترط ورواي عن أحمد وقول أبي حنيفة بل هو قول أكثر الشفعية وأنا أدين الله بذلك أنه لا يشترط من قراض العصر دليلهم أدلة الإجماع السابقة ومنها حديث لا تجتمع على ضلال فإن اجتمعت فالحق في ذلك الاجتماع والقول الثاني أنه شرط وهو رواية عن أحمد وبعض الشفعية القلة وهذا كما قلنا يتعذر مع وجود الإجماع يصح أن نقول أن هذا القول مخرج على قول أحمد وهو قول احمد ليش لأن وجهت أحمد أن الإجماع بعد الصحابة يتعذر فصح إن أشترت مثل هذا الشرط ويرى أن الإجماع بعد الصحابة, بعد الصحابة يتعذر هذا القول الثالث. القول الثالث التفصيل قال فإن كان الإجماع صريحا فلا في فيه إنقراض العصر أما إن لم يكن كان فيه بعض العلماء أجمعه وبعض سكته إبا مخلط من إجماع سخودي وإجماع قولي فقالوا إبا إذن اشترت إنقراض العصر ليش هنا؟ قالوا لأن الساكت لا ينسب له قول لأنه لما تراجع ما تقول أنه وافق يبقى إذن سيتبين لك بعد كلام الساكت أن زعمك في, الانج... في الإجماع كان خطأ فهمت؟ لأنك زعمت على الإجماع وانعقت ب... ب... بمن قال ومن سكت على أن, إذن... على أن تقول إذنها إيه السماطوها السكوت بمعنى الرضا والموافق والحق أن الساكت لا ينسب له قول كما قاله الشفاية فإذا تكلم بخلاف ما قاله ظهر لك أن زعمك للإجماع خطأ لا أن, أن نقول أنه قد انتقد الإجماع لا زعمك الإجماع هو الذي قد أخطأ في وصحيح أنا الله بالقول أول لا بقول التفصيل بأنه لا يشترط انقراض العصر وهذا راجح صحيح لأننا قلنا أو بشرط انقراض العصر فإن هذا كما قلنا قبل ذلك يتعذر مع وجود الإجماع القاعدة التي تليها القاعدة هل إجماع الصحابة حجة دون غيرهم؟ هل اجماع الصحابه حجه دون غيرهم يستدلون بحديث اصحاب النجوم هذا هذا حديث باطل لم يصحب حال من الاحوال فمن من يقول بان اجماع هو الاجماع هو غير اجماع الصحابه ليس باجماع القول هذا قول للظاهريه هذا قول قول الظاهريه يرون انه لا ينعقد اجماع الا اجماع الصحاب بعد الصحابه يتعذر الاجماع وهو قول احمد ايضا وهو احمد أيضاً. ولذلك هم قالوا وعندنا الاجماعات, الاجماعات, الاجماعات التي حدست يعني آسف أنا لابد أضرب أمثلة على انقراض العصر لنرى فيها منها أن أبا بكر قد جلد أربعين جلد في الخمر أربعين ثم خالفه عمر فجلد ثمانين فخالفه علي فجلد أربعين يستدلون بها على إيه يستدلون بها على على على اشترات انقراض العصر فهمين كيف ذلك؟ كأنهم يقولون قد انعقد الاجماع على جلد شارب الخمر كم؟ النجلده اربعين. لأن ابا بكر وكل الصحابة معه على ان شارب الخمر يجلد نجلده اربعين. فلما جاء عمر واستشار الناس قال عبدالرح ابن عوف اذا شارب هادئة واذا هادئة افترى حد المفترئ ثمانون. فجلد ثمانين. ولما قام عليه يجد بأمر عثمان بن أبي محيط قال عد أربعين قال جلد أبو بكر أربعين وجلد عمر ثمانين وأحب إليه الأربعين وجلد أربعين قالوا إذن لو كان الإجماع عقد في أبي بكر مع عشرات قادر عصر عمر لا يكون مخالف وإذن عقد في عصر عمر وعلي موجوده قادر عصر غير موجوده الآن علي خالف فلو شت... لو قلنا بعدم اشتراط القرد العاصر يبقى عمر قد خالف الاجماع علي قد خالف الاجماع فاذا قلنا بذلك فإنه ايه بسرعة مم. فلو قلنا بالانه عدم اشتراط القرد العاصر يبقى خالف علي والسلام علي ولو قلنا بالاشتراط لم يخالف لانه لم يمت صحيح الاجابة على ذلك ان هذه مخلطة بين اجماع سكوتي و قولي لأنه لم يارد من الصحابة أن الجميع لقلنا بأن جلد عمر ما كان على الحد عمر جلد فوق حد الخمر تعزيرا وأن الحد بنص المسلم أنه إيش حد الخمر أربعون طيب قاعدة هل إجماع الصحابة حجة دون غيريم هذا الذي قاله الصحابة الظهرية وأيضا هو قول الإمام أحمد وحملوا كل أدلة أدلة الإجماع على الصحابة فقط والحق بأن من استدلب هذا الحديث استدلب أصحابك النجوم قالوا إذن الهداية, الهداية كل الهداية مع الصحابة ولا تجتمعهم متى على ضلالة يعني على هداية يبقى إذن لا تكون إلا في الصحابة والحق بأن هذه المسألة مسألة الخطأ فيها بيّن جدا كم وكم من المسألة التي أجمع فيها العلماء وكانت بعض الصحابة أجمع فيها العلماء وكانت بعد الصحابة لعموم الأدلة بأنه قال لا تجتمع أمتي وما قال أصحاب أجمع. وأما الحديث الذي استدل به القوم على أن المسألة وقفة عند الصحابة بقول يا النجوم هذا حديث لم يصح بحال من الأحوال حديث باطل لم يصح يبقى إذن الصحيح بأن إجماع الأمة هو إجماع الصحابة وإجماع غير الصحابة نكتفي بهذا قل قولي هذا استغفر الله وأرجوكم الله خير.